إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِلَّا لَهِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الْعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 داره چیتر لسر سفری قرآن و سنتی پیغمبری پیشوه علیه الصلاة والسلام لخدبی جمعره دوستاد و پنزا و چوارده کوی کردی نواه خوشوستان لخدبی پیش خدبی باسی و تارکو خدبکی پیغمبر مان ان کرد علیه الصلاة والسلام کله حجم الاوایی بوم مسلمانان په کرد. شکر. باسی چئله برګکان مان کړ لو خطبه ده. لو خطبه امره ده الله تعالی اگر خوای ګوراو وشتي لسربي بس باسی برګي چئ تر لرن ما یې کانی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بوئي مانداران دكين خوش وستان بيغمبر عليه الصلاة والسلام لبرقيد ومدى فرموه قد تركت فيكم ما لن تظل بعده ان اعتصمتم به كتاب الله وسنة البيغمبر عليه الصلاة والسلام لديه امجي اليك والخزمتي دابن لم سفره مباركة باهمو خلجتاء روجي قيامة الراجعان فرموه دو شتم لنو ايوبا جيهشتوه هركات دستان بيو بقرل توشي قمرائيو سر له شي وايو در دسريو هی لاکد لازم اوش کتابی خوای ګوره که قران بيروزه او سنت کانې پیغمبره عليه الصلاه والسلام خوشوستان ديار الدين اسلام خو ته که خوای ګوره بمر او بيتي وپیغمبرج علیہ الصلاه والسلام کو تا پیغمبر کہ خوی گورہ رومی کرد بی بخلچی با اوئے برنامه یا برنامه خوی بخلچی راب گید خلا قران ده ما كان محمد اب احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اخوة قالوا لنا بريارة داكا پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم قوتائي پیغمبرانا لدواي او سپیغمبری چی ترنائي که پیغمبری تریجنه که واتا سپا نیچی تری خواه گوره بو خلچی نایه یعنی برنامه اسلامیش کتا برنامه خواه گوره یا که بو خلچی نارد بیتن هروها پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو همو خلکاتوا نک بو چینک بو ملتک بو قومک بو بو عشیرتک بلقو بغمبر عليه الصلاة والسلام بوهمو خلجي هاتوا بوم ربايتي. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا خواد فرمي أي محمد صلى الله عليه وسلم بمخلقرا بغينا بخلجي نقبه إيمان داران نقبه عربان نقبه کرد نقبه ترد نبا ملتك لزمانه لروجگار دا جيابي قل يا ايوها الناس اي خلچنا همو مربایتی دا گرتوا بلکو پیغمبر علیه السلام پیغمبر بو هم بو انسان هم بو جنو کش اي خلچنا من پیغمبری خوا ما خوار رانه کردومه بو ایوه اما خواد وادا فرمیتا پیغمبر علیه السلام تاکو بخلچرا بگهنی پیغمبرانو علی الصلاۃ والسلام کبات سی یو لتا یو بندکان دکا جیاواز یې لگل پیغمبرانی پیشه خو فلاتو سلام خوای ګورال سر بی دفرمیت و کان النبی یبعث الی قومه خاص دفرمیت پیغمبرکان پیژ من هر یو چې په قوم خوې ده طيبت بو یو قوم بهد بو یو ملت بلان بخوي دفرمي وبعثت إلى الناس كافا بلان من بهمو خلقاتما حتى في غمر عليه الصلاة والسلام خوش زياتر لما رندكاته دفرمي ما من أحد يسمع بي يهودي ولا نصراني وفي رواية ولا مجوسي دفرمي تنهارية جيلا من ببي يعني لهاتني في غمر عليه الصلاة والسلام لهاتني برنامه اسلام و دین اسلام ثم لا يؤمن بي پاشا باوری پینه هنیتن زاجو لکبی دیان بی مجوشی بی هرسی بی دفرمی إلا كان من أصحاب النار اوي باوری پینه هنیتن لو کسانه اکواد اسنن ناو آگری زهن نمو دوزخ خواه حفظ ما مکاتن دین اسلام اشخوصوشتان دینه چې شامل و کامله ریک و پیک و تواوه نقصتانیت دانیه ها خواه قورده فرمی لسر زمانی پیغمبره علیه الصلاة والسلام کاته که خدبه بوده دان لاحظ زمان آوائی ام آیت دا بزی اليوم اكملتو لكم دینکم خواه فرمی ای خلچنا اولو رو جدا اولو رو دا دینکم بوتواو کردن کامل بابا هز نقصتانية واتممت عليكم نعمتي نعمتكاني خوشم اوه كما بستن بو اوه همون بودا بزان دنو بهم لكم الاسلام دينا خواهد فنرازيب دينتا برنامتا دستورتا اللجيان تنها اسلام بيتن اسلام كمو كرت تيدانيا هموشتة تيدايا وتفصيلاً لكل شيء أخوة فرمي يعني هموشتات تيدارون كراوة أو القرآن وأو سلتي في الغنبار عليه الصلاة والسلام شريعة إسلام عيب عارل القسطاني زياد كم تيدانيها ما فرتنا في الكتاب من شيء أخوة فرمي هثمان نبير نتوى هثمان زياد كم نكدوى يعني اشتبه بيخوال بيريتو بي نعوذ بالله اسلام كاملة شطه زیادی دانا بی نعود بالله اسلام کاملا همو بارکانی جیان اسلام خصیل اکسر کردوه قواتا اگر وابی برنامه چی اوار ریکو پیکو طلاو قواتا برنامه بی بو اوش هاتو ایشی پیبکره هر بو خوین نوانه هاتوه هر بو چی روک و اکو قصص باسی بکەین بۆ ئەوش نهاتوە. حکایياتتی ژم خلک دا بنی شی جی لێ را بگریتن. اگر جوانترین برنامه کاملترین برنامه ریکو پترین برنامه جوانترین دین کتادین خوای گەورە بۆ برایی لڕی پیغمەری نادبی الصلاة سلاتوە سهسلام او پیغمبره عزیی دیتبیله گەیاندننی او دینه به خمچی کاواته ئەوەشاتووه ئیشی پو بکری کاری پی بکری. بيبه تحكم لنيوان خلجي دا بيخواي قورا رولة فيغمبر دكات عليه الصلاة والسلام أمري فيدكا فرماني فيدكا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله يعني أي محمد صلى الله عليه وسلم حكم لنيوان دا بك بويك إخواي قورا دا بزان ديا ما قرآن سنتي فيغمبر عليه الصلاة والسلام وحي إخواي قورا سبحانه وتعالى خاض الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم خاض فهمي سبحانه وتعالى حكم دادوري تاو حاكم جوره مطلق أويك يكوا راز أويك او يكوا دادور ودتروري سبحانه وتعالى أمر الا لا تعبد الا اياه سيشتي تكو بسوتوا فرمي حكم حكم اخواوا خواز امر فرما ايش تقدر كردتها او فلسطين يعني اجابتها اخوا من فلسطين به حكم اخوي جورج رازيبي ده بحكم اخوي جورج جبه زي بكاي فلسطين ببيجبه زي كلني حكم اخوي جورج نادي سو مينشتي سكوكا كيف فرمي ذلك الدين القيم أو الديني او برنامج تواوا يعني إذا أخوات أرسل بك حكمي أخوات قررات جداً بك ذهب بجري برنامج إسلامي اشبه بك أو برنامج كأخوات قررات رازي بك تنسي أخوات أفرمي إن الدين عند الله الإسلام ديني تواوا وبرنامج تواوا دستوري تواوا وغنمائي تواوا أول كدوية النسر بروا تشي كاملاني وسعادة وخوشي بي بختواري ببيني دنيا لدنيا هم إسلاما رؤلنا في الغمانك عليه الصلاة والسلام خواهي ورخوشي تعالنا فرمي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها دفرمي أي محمد صلى الله عليه وسلم أي ما تؤمن لسر شريعتك ربازك برناميك داناوك برنامي شريعة إسلاما فاتبعها شوين كوتوبة جي مزيبكا ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون نكيشنكوتو نزالان ونفامن وغمراو اواني شريانه شوايا نكي شتيوا بكاي فتبعها يعني شريعتكاي خايده وسبحانه هو تعالى جيب جمكو شنكوتو تنها شريعتكاي خايده وسبحانه وتعالى حتى اخويا جوره خوش بغير الاسلامي همو بجاهليه ونزالين ونفهمي غمرايدانا ذا Fermi حكم الجاهليه يبغون يعني اوخم كما غيري برنامج خوي جور برنامج اسلام بغير حكم خوي بغير دستور اسلام دستور نظام سيستم لا جاهليه و جاهليه نفهم نظامي قم راي من الله حكما لقوم يوقنون ذا بيشي بحكم له حكم خوي جور جوان تربي را بي راستر بي راستر بي تواو تر بي تواو تر بي کس نید اسلام نا حضانی اسلام هر لسهرتای هل حاتنی خوری اسلام هولین داو مسلمانان لو شرع تلاب دن دزانن کاته امرامکانیان پیلان اقلاوکانیان جبجده بي دخلتيان مسلممان ايمانداريان دور خستولدو دور سر سرتساويا قرانه في النبي پیغمبر عليه الصلاه والسلام هر كات خلق لما دور كاتوم عزها بو اويس تو شستر للشوايي گمراي بيتن حول اسلام دشمناني اسلام با دو عوام مسلمانان لو دوشتر تاوه دور بخنوان لسالي هزار و نوست و سي و سي لشاره قدسی پیروس کنگریه مجد درکان یعنی قشو زاناکانی نصارا کنگریه اچین کل اوکل کانایان کوکر دوکل الرئی اوان مجدی هاتنی مسیح سلامي اخويا غوريل سيربي پیغمبر عيسى كري مريم سلامي اخويا غوريل سيربي بخرج بابغين خلق واغ دين كاني برنامج كاني تربيه تنبيهت السري دينينا سرانيات خشه يا مجدد كوا غورام بو ناوي جو ميرا اما باشوره على التاريخ لما يجوا باسي دكن دلو تاريخي دا لنا وطار كذا أعام عبارتي بكارهينا قلت إن مهمتكم رويلة للمجددركان كتب أو أني تتحدثون في فرنسا كتبانيش قلت إن مهمتكم هي إخراج المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله قلت إيشيئة أعوية مسلمان دربي لنا وإسلام وإذا كان هدفة وانديش نمينة لقى الخوة يقول سبحانه وتعالى ديارة أولى ريء أولى خلق لو شريعة الدربك يتوى لسرسا وكانك قرآن سلتي في أغمرة عليه الصلاة والسلام دربك يتوى تعامني لقى تاك وكتاك لقى الكو ملقى وكو كو ملقى لقى الخيزان وكو خيزان لقى دولته وحكومته أويك إي شكاري بروادباتا لو يجد تعامني لأساس قرآن سبن النبي لا سر برنامج تشتربي لا سر دين تشتربي لا سر بازه تشتربي لا سر سكاي تشتربي تن كرات ولد مسلماني حسبي وندي سبحانه وتعالى نامين يتم او كاته هدف برنامج امان دي اوان ديتازي مستشرق بناوي جب امام سوره جب روشال دناسا لماذا؟ لأن الإسلام كتابة هذا هو وجهة العالم الإسلامي لأنه ش... سيدكاتًا سرد مرادة شيء إيمان المسلمين في ريسة وشيار بيناوه بذلك أهم السر قرداني أو أهم ناخوشي أهم أو دردسري أو أهم ناخوشي تيداد لو قرنا كبناء قرن بيشكوتنا سبب تيها هو تيها بحوش ياربينوها جي لنا حزار رابقن ببزاين تسيدة لقد كان التركيز قويا لإنشاء الطبقة التي تأخذ نهائيا بوجهة نظر لا سلطان للدين عليها دلاء هذا المعنى ونزحش بي. بس هشته ده که پیشتره دلو هول مانده لناو مسلمانان لرشلاتینا وراز لناو دولتا بناو اسلامیه کان هول مانده او او ای چینه طبقهه کومله توجهه درست بکین گروپه لناو همیان درست بکین او قسی ایمور بگریتن که معنی علمانیت دبخشیتن لا سلطان لی الدین د ده سلطان لی الدین بس هشته ده نبینیتن كغرب, آم اما اساسه کې غرب او رفقا امریکا جوله کوي د صهیونیت ماسونیت له مسلمانانو اندازه هنانې المانیت لږه حل له اډابیتم بوله مسلمانان هدف او امنځ امبوا ګورکاني او فلان يموداناوا پروتوکول کو پروتوکول صهیونیش کزانا کان یو جوله کوي بوه هداسي عن مسلمانان قجل دينك بك اللرأي دورك وطنواله هدو سرساوي قولك قرآن سنة پیغمبره عليه الصلاة والسلام بلا قوشه استنزوري عن هاول ده تمعشان ميجوبك هر بناه استعمار امپريالزم دواري بناه حملاتي صليبي خاتفرستي فاش هناك لجيرناوي تروحاتني الدزقا ومؤسسات لجيرناوي زورا زورد ابو نونسو منن حول اويان با ماشي انسان مسلم بشو نوا اويك اخويا ما بس لشوني او باوروا ايمانا يا او عيك هيب برانبر بديني دي برانبر علمانيات برانبر دور خشنوي قران وسنه لجيان نيميناتن حله سره تا د خوشوستان دوو مدرسه او کتابخانه نه له شمله نه پیدا ول است تر شروعایا مدرسه او کتابخانه ک امامان قطابيب ل اوروبا او امریکا ک امامان متاثر ب افکار او ثقافت روشمبيريو بيديني لديني اوروبا او امریکا امریکا سره سریا سرما بو متعذب بوایک ل اوروبا پښکوتنه ل زعمنا هربيك زاري وكنا الذوبان في الغرب نهائيا وقطع الصلة بالاسلام يعني توا نو لماو ثقافتي غربي بيزاري فانديان لا اسلام برين زام مشترانا منظور استانا خوش من هي استاكه وهلوها بيشتري شمانبنا نوستا نسينكان فها حسين بخين نوا نسينكان قاسم امين نو نشناکان ا امانیک و لنا خمن اساک پیدا بو نه داوی او دک مسلمان هی پروی نه چبه اسلام لمینتن مدرسه چې تر پیدا بو لانا مسلمانان اما ته زله اخواتر بو بل لوانه تاثیر زیات تربي بی خطر تربیتل زور په ستر بی یکم چون یکم دیارن خلق دا ناسی اشاره و تعلموا لي أن لقد كاتم دي الناسي ظلام أوكتاب كان أما درسي كبيداب لو أني يجير بردي إسلام إيش بكان أو مدرسة الخلط والترقيع بين الإسلام والغرب يا بين الإسلام والنصرانية والأديان الأخرى والمذاهب الأخرى كو ملي بيداب ديانيواتا ته کلا اسلامو نه غرب دا درست بکن لنو اسلام لګل نه نېوان اسلام ديانته کان ته دا دروش وکنه پېنه وکنه اصل له خوش زو ځله خطبه باسم کردو درې اسلام دیموکراسي اسلام دالمانيات اسلام رباځي چیر تر مو تربه وکريته اما هل انا خوش من له كردستان د خپل چوه هوا ا ا ا د دكاتره اسلامي پیدا بو بناوي دينيش امشت دكن اما کتر لنفيني كتب بو اي بيانه رباز قران او سنت پیغمبر عليه صلوات و سلام له خپل چ لابن در مزال بواري تعليم فرورد كردن پيګواندي او جيله كوا تازه پیدا جاتن پیران بغانین په او بغانین په پیری دواروش دشمنان او لاحزان اسلام دوری زور یا الهبوا حزت ملو خدبادا اعداد ایوب کمو ایوی برویزش اعداد خلچی بکنه وا په تایبتیم نالکان تان کرکان تان چکان تان انیله مدرساله قطاب خالد خوینم حزم له اعداد تان کتابه بناوي ايني اسلام لنا مسلمان مجتمعي خويا دا در سنه داران ياكو النشران الروشمبراني اني سريه اربع سر باوروبا وامريكا وخدمتكارو القلجي انن خوين ضمن مجتمعي كردي لصدانه هجه مسلمانه انا او صدانه هجه مسلمانه بزاني تي دكرت الإسلام؟ بنامبر قرآن ، قرآن ، قرآن ، قرآن سنة البيغمبر عليه الصلاة والسلام و لكن كتاب البرورده الإسلامي و آيه الناسية ، آبه و ناوهه و يوجد ذهب الزهامي آمادهي و لكن هذا المثال ، يقولون أنه يجب أن يكون في دكتور بوايا سرپرشتار یې ځان هیڅ یا تألیف وکیا بابتي مغانین چې ته دایا و هغه دربین براسي ما مهم وګړي نه نه یو چوبله ورسا ما مستعب سمین بری پیغمبر علیه صلواۃ و سلم زغت علاقه په منځبه مدرسه ده یا بابا یو ملکانت څنګه تا کړکانت لسره مفر ورز دبن لا دواروزا أم اما هذا بخلق ظالم لا دواروزا الفكره ركوتو هيتوتو بتاشي بادينن اوجر النبي ايتجرن قال اي مع عقيده مانجرن قال عقيده ما حيتلهم الشاع هيث فارو مسلمان بعقيدتك مسلمانه ايمان دار بعقيدتك ما تينا دغه به سیمو سارین چې دا ولاتم امره بځایتي چې شموشته بناوي پرورده اسلامي آئین نصیحت حتی اساس ایما ځاني معنی پرورده اسلامي یا پرورده آئینی ا مستاکه ا مشه به بس زیات کړه کوه بس د کم آئین نصیدوي بس د کلمه بس چې لا آئین نصیدې هر لسراته یا په څو کتابه کا هم قصه کړو ما واتي دجام يعني ايشاك جولكوديانيش <سؤال> لاقو مكان من لاكان خويا لسري با زكي خويا بو اندامانكو مكان من لا تان شركه خويا اقصناك يج جولك لدنيانيه اسابي هني يجنا ساراله دنيانيه اسابي هني لو باج اماه بلبابو يعني خويا سود بنا هلبونا كونا فارس بنا ولا إمام مسلمان بناو لنفس ما نصره ومسلم عفوًا منهم أما آمادين أقصانهم كيف؟ ماذا تعني؟ تعني؟ تونك سدها سالة، يا تسندها سالة أم بابتي، يعني بابتي، برودة عيني لجير باري بروغرامي كلاسيكي كونواء بنا ليريتن یعنی او پی کو نه حزه کا پیش کو تنڅاک سازي اسلام دا بکاتم جنابي دا له نیتونه امانځي وتنه ان باباته یعنی اسلامی پي کو نه پرستا دا یو سر لنوي چې تر دا برزیتن به کل چختابېکان من بیت منانا کان من دوه یې دا له ان فتا بو اكتاب خوشوش ده راس تا... كان من لناسی نوار راستی آئین پیروز اکان یعنی آئین کانی تریشی کپاشا انباسی ده كان لآئین ناسی بیزیدی بکاکیی ببوذائی بهندوسی امانی شی پیروز کدو هنایتی لرازی اسلام دایناوار اما حقرانوی لإسلام خواد فرمی ان الدین عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين خساره من دعى بغير دين الاسلام بغري او لاوي لاوي اينا بيروزكانش عشان ده موضوع يعني فيكتور استاذ درس دين حقيمتي نما سبحان الله والله بيه عندك اي ما مستعين برزقان قال قوم يمل سلطان وهجموا علينا نظم لو توشكله شنو دريه حزم نيتهم مشامدن لا شنو دريه سفيشوز الامتحان ده كان حب ماده شوز ماده ثيئه كيمياء فيزياء او هي باقلاط الهم الامتحان ده كان تنال دين دبيلا قر عربي بيدرس اشي لو ب20 درجه امتحان دک خوشبوم مسلمان ته دک دولتکه څه عيبه بلوم مسلمان نیمه پېشیر اقور برم مرتد وې هګراوي له اسلام دور کېو له اسلام په لا پوچا نه له لسره بز لګر عربي عربي هسته او لسره او بز فنسره فیزیا او کیمیا او کوردی او ترسا او ترخیله سره د دین بز سره یعنی هر بمعواجی بشلئی بکورئی بنقصنانی تلو بماندست کولیی هز دین نازانیتا زیادی شو تیدای دین تما شاعت اکانو حدیث اکامو که همو لگر اویتی که مقصدی خویت یعنی که اوان مبس یا نبی در صلاد مبس یا بی کفر لودي مبس بی بي. بوش تومان بلی فلان تومان بلی منا هزی تعالیمتان بگورم دست کاریب که لگر اوانا همو باقصی او خرزنه تنها صح و خلا اما قصه خوته ها دراجه او بناده مبست درابوه باشتروه بشاركه اتاق خلاه راس تهو راس کدنه و هل بجادنه و لا براز بيتن یعنی ما هم پایدارسی هر او بيتن بلی بلی جولکا باشن باشن نساره باشن باشن ختمت ما عنده کم باشن باشن باز اوی دویتن براس و صح و لا اگر اووروپا نبيا ما دخنجين دخنجين اگر دامرين دامرين اگر بس اويدا يعتن تنها صحي دي لديو حليلو التم اما تما شاكا نيالي صفيشوش آياتي لبربكا نيالي حديثي لبربكا بابا بو بينار بحثي اللي يقوليني صفيشوش لصفيشوش مستوى ايش غوري هيا هتا زانستو علمي تهي او كوكوي بو بينار اشته بنو سيتن لس الرازدوهي لسر تقوى، لسر دوري جيرال، لسر خزمة كردنين بالله، بوشت ايش بنا ريبونيسي دلو بثنهار راسه غلط قرز نبي له فاز آسان بيتن بو اي طلبكان ناجح بن لدينا ناجح بن قرطان بساري لدينا اوابع آساني ناجح دبي ورزي ناوي لناوي ورزي دوام ورزي, ورزي, ورزي دوام لكن او طائبتي كردوباتي إسلام وديمقراطي باس ديمقراطي دا كان يعني ديواتاً ما معناه ولو قصدنا سردكاتاً هروايا بشو خير النواة كأنما إسلامي أعينيك إخوةي قوريا كأنما برنامه کا بوښ کوښګزاران هیڅ حل چی هاتوه ها عقل بشر ارها پیږشتوه هلڅ هم د مخالفه اسلام بو کاتن لکه ای پیری ته خلق بیګري په تابع ورځکان پیری سه بی ځان دیموکراتي سی هغه دیموکراتي نو ام خلک څن ماشه نه نه او درې بیره د خمت او خلک د خمت بل اسلام اينه او با سي ديموکراسي دك اسلام اينه او جوابه دك تهفه شمشت مسئله بيرو بهارو خوف پرستي او روش دغريته خو يعني کانهما اسلام لا اوه وکپشتد دانګون مال الله لله او مال قيصر لقيصر او او دي نما في دك من على كان ما له استافه بزانن من انا كان دین بناء او یا نجوب روجب رلو colnames قته پیوند مابین تو خو غوړیا هات در شقاو داوی حکومت اسلام پیوندی بوندانیه وسرزادانیه به کولاندانیه به پیوندی لکه قلچو دانیه چې د کی بو وازه دین بینه اسلام له کله نامانه هر اسلامی هر مسلمان هر دایره اسلام دله دره اسلام سیاسته شي یا سیستمي شي سياسي دي لري کوي چې په دروي او مسالې به بزيره شتوا بومرو اهل قردنم دروزن كذاب او خدعا اووده زعلاننك لنانو يمه استفيداب نشو روز 290000 زلنقان اسلام بازي حق ویني كردوا کي اما كاين الذين النبي محمد عليه الصلاه والسلام اي النبي محمد عليه الصلاه والسلام كان صار حكم كان اي الخلفاء الراشدين رجال خايدوراء نصروا كان صار حكميان كان بابا سيحكمين كان دواء الاسلام من القران والسنه النبي محمد عليه الصلاه والسلام هله شورى هله يكساني هله عداله سيهاه باذكر انا مكلف كانوا موجود تمشى بك هر لا أبو بكر الصديق، أمري كوري خطاب، أثماني كوري عثان، علي كوري أبو طاليب، أمري كوري عبد العزيز، فيد أبرو سنداني تريش أي حكمنا أنا لا يخلطي دان الدواء هتا الدنياج ما وكذا تاني وكأول عدالة بيتن وكأو سعود خلق بكاء وكأو حكمة برئباتن تو چې دزلبونه ته حيزونه ته چې په خرابونهونه تو چې مارو سره تو خرچان خچم مزي وا تو چې ملت یا نکشتوا تو چې چې استار او دیو نکر دوا به اسلام دونه اسلام زراوكان گرنگنيه یعنی لا او چم گرنگه یعنی هذا العبرة بالمقاصر والمعاني لا الألفاظ والمباني يعني أنه فقط نوروب أساسه باشا إذا فقط قلت بأجيب ديمقراسي الزراويشي طيبة بيتنغرينغ أوه نوروك كيسيا بابا ديمقراسي كفرة مخالف شريعة محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام لخدمه طيبة تجربة من قدر دائج لخدمه الترباسي دا يجب أن يدريه بأنه يجب أن يدين دیموکراسی لزور خالده د شیاطي اسلام د کا کاوتا دینی شو دیموکراسي اوی دله ديني راز نه کا درو دکا با خیر ديني اسلام هر څه چې برابرۍ راووسی د ویبدیم دغه برنامه خلک شین کوتول خلک لسري دروا خلک هیڅ پوه دکا خلک له ديني اسلام به کاری دنيتم دغه م نه لکه ما له اوسه افير وکات دیموکراسي ناوى علاقة لدانه بناوى وكيف شرطه؟ يعني داوى ودكات الكواه قل دا صلاة بجاري اما اش دروه؟ دجي اسلامه قلت سرساوى دا صلاة نية شريعة سرساوى دا صلاة قرآن سلتي عليه الصلاة والسلام سرساوى دا صلاة دبي اسلام تدريك بك حاكم. نخنګراب چې شنو نه لري بینیتم چې له نړیوال کم چې له پرلمان اسلام نه غوږی همو دجی اسلاما به تاسو سره مېکه داندراو پرلمانو در نه و لا دجی اسلام حکم اسلام مخالف اوه دیموکراسي دیموکراسي کوفه اوه باور شي په ایت الله دوش دنرناتی یا اوته جاهله مزانه او د پیدا دم ازر یا اوته خفرشا لګل او ریک تو دینه کې دوران دوو باسه المسرح المرسنده كدله حيث ما وجدت المصلحه فثم شرع الله يعني, يعني برجوانديشندر بالشرع اخوي قوله داري امريكا علماء اصول الفقه اجماع لا من يشلون علم بقوم يعني او راين بي او يا امهر نصاحتي سي برجواندي سي برجواندا بالشرع داري امكاتن نج عقلي تشي بوغني بي سي بيديني وك اباده امام بت داري مصلحات کاته پر جواندیلی و دیجوری ایشی پردکره لگه شرعی خواهی داره مخالف نو بیتن لدیمکراسی داره د نا الی اسلام زوری نا نیه زوری نا چیه زوری نا چیه زوری نا چیه زوری خلق به اخلاقی فسادی بیدینی دیوتن چی بکا اسلام چیه بجوه ام زورې له وکه یو ستا کاوه م سیستمو نظاما هر مخوان او ډیکټاتور او فشار او ظالمو خو راځنه د انسره حکومت څوکاند ده دغه سس निवडणूक انتخابات دا ځنه فشار چې خراب والله په پښنگانې به راوړم هغه دیموکراسي دی. دیموکراسي اېچی همیا له را انتخاباتاتونه چلو را انتخابات نه هتوها همیا له ستا نه هتو نه هیناوا څه له اسلام چپکا دیموکراسي د اېچی ما فواحد فات وذجري حكم اسلام حسابي بذاكاتنا قال الشريعه ابو دنجه يا شيخ خاوان عقلي بيرو هوش مسلمان عقلي سليم ايمان دار وتقوى لا قوات رز دياري بكاتن نقز لا بدياري بك يحمود وفيك حسابك جوا زعما لو لا فرح افتادوها تحطوا باسي ديمقراطيه دكا بومنالا کن معنی دیگر گوشه کن معنی او ها پرورده ده کاتن اسلام دیمقراسی اسلام نبیر بکن فاشانه بشی لبشی چوارم نایو لیناو بشی چوارم بنای آئین ناسی بایس آئینه کن ده که سبحان الله اگر باسی آئین نسرانی و یهودی بکردابا هشتان باشتر بو لماغو امانه اهل الكتاب هل سند عواني استاكه حكمي اواني اعذنك وجانانا تشدر الى سر ام ديننك ايسا وموسى سلام من او بلهم لقال اوجدا حكمي اهل الكتاب يامودا كنيتن اگر باسي واني كتابا قيدنا ذكر قران وسنته بي باسي هندي عيني كدي هناك الرزق اسلام مدحي عندك مسلمان كاتد از اي الناس بخينتن با اوی فیری ببیر رد خلتی پیبداتاوان عوشتی دلی بزانن ای باسی هر آینه دا که هر برنامه دی بگرینه و خزمت خواهی گورا سبحانه و تعالی خزمت پیغمبر علی صلی اللہ بزانی قرآن سیان در باره دلی او دلی نا عوانیه دلی بو ناسینی هر آین و آین ذایك و ریبازه ایش فلسفی و ملاتی با اشترین ریگا اوی اکنن خودی خواهن او آین و ریبازه بچينه لا يزيد الشيطان طرز برنز احمدنا بيدينه کي توعا فيروز دي بچينه لا کاکي روش پورس برنز احمدنا بيدينه کي سيته دا تمبل بافيري بي بچينه لا هندوش برنگور ترس في کوها زحمنو يتمابل بچينه لا بضا كشورس مسلمانان ما ست جبر دي تي تا نه تلفزيونا کان لس تا تلويتا هرې لري راتین ته اګاله چې له دا کان مسلمان استاکه له شاریک د صادوري جيره و حصاري الله صدانه ودانه فرصته ور بجرن بسم الله شارکه قتل اعمال مكن سریا مبرم بیا کوجن اوش د نړۍ ديني بوغا په خلک دې بختو د کلمندوي مضحی شو اندکه او هي نه او چاخه او باشا او شته چهونه او لکه اسلام د ګونځي او لکه اسلام ناګونځي باسي سن ديني کدوا لره بګنن باسي ايني کاکي کدوا یا صان باسي ايني هندوسي کدوا باسي, آين باسي ايني بودائی کدوا باسي الله من سلطان انا بس عند كان مسلمان ان دينا عند الله الاسلام اگر خناعتي بو عبی کاته بو هی باس دین اکانی تربکا اگر خوارو خیچی پروپوچیان بو قلتی رو مقاتوا کی جائزا جلکو دیان ایسا دین یهودیتو دین نصارا جائزنی بو امبابنا لکان ما انبلاو مگر او نبیتن لقرآن باشی اکران مشرکا مشرکا جلکزا لی ازر کرد خوایا والعیاد بالله تعالى الله عما يقولون علوا کبیر لا اله الا الله. نصارا دران عيسا كوري خواه والعياذ بالله فأنا بخلت بابا منالك بذانا اما كفرة شركة نقوك وانده ما مصابه خواه جملة بولا سمين بلا ما مصابه وطيط ديانو ديان زولكا كافرنينة ذا اذن يبقى امري كافر تنش باوري ام بخواها بس باوري ام ببيغمبر لعليه صلى الله عليه وسلم اما حريض او باوري ببيغمبر لعليه عليه وسلم كافره لا اله الا الله محمد الرسول الله لقى النبي بقيمته نا اخوه بارينا كاتر لديني اسلام تاقش تي زور جوانا لقا لا يجدع باريان بخواني. والله ما مصادره دكي كي باريان بخوايا جو لك در عزير كوري, ديان كوري اخواني ديان در عيسا كوري اخواني اخوات زفرمي كل الله واحد الله اطمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا احد روجة كان پیغمبر علیه صلی اللہ اخره مکید زایزم لالکما لسوفر ورزکین کړه خوشو چې اګادر اګادر ملالکتم کړه اګا طالبې کړه په قران اورو قیامت راځه وسه ملالته حساب لهل ذکر ما دې ته مکتبه هل اوان دنیا برو مکتبه ته به لو بکرو لا نه لو بکرو لو ژوند کوو طریب دې ظلم وحدی لو برو بکو زعره خرازیه په اساس نن په رازیه مشکله نه قسم وکوه هم تر راځه قرن راځه قیامت همو ما همو راځه حساب ما لهل وڅینل ووڅینل ووڅدرس پیغمبر علیه صل وسلم روشی ایمان عمر بن رضای فقای غورينا سلمی کاغذ چیله ده څو تماشه ده که پیغمبر علیه صل وسلم پیغمبر علیه و پره کله تورات تماشه علیه صل وسلم تربو دوم څه وشور الله سبحان الله ګندکانې ما عوستاو توراتو انجيل به کورديو ته ماشا او دا کندای خل نو له انجيلي به کوردي درس و دله خو له سبين هتان ولرانه دا او پیغمبر کل سلام خوای اورل السلبي والاعاذ بالله کله اروپا به عقل شن څه ځای او کافر به دین به عقل شن به عقل اګه ما حکومت کټه أقول لك كريش ببريسة بها، أقول لك أبو الزهل زوراني قال لا تعزيك أبو الزهل أي العديدة قبولي الله لك، أقول بابا لا تعزيك أخوة أذي أخوة يقول رأسكي لو تواهم دلالباني، حتى زوراني، أقول لك داودي السلام حتى أنا وراءه، هل أنت أخوة؟ داودي أخوة العديدة، والعياذ بالله أحاول في أول سلسلة الله، شور هر ګرات شو سمبر قسم به خدا استه اگر موسی سلام خیګورل سر کې خو او توراته ګونات که کپر انشاء الله عمر و رضا خیله فرموي قسم به خدا اگر موسا زم دی با دبا شو کوټ من با یزیدت کاک یک مانح الغراونه لاسلام قدیم پهشتل باو با پیران یا مسلمان بو دوی حل تو بي کوي بدين بيهنی ل رزي اسلام باسي بكاي والله اوت شيا ل بر اشتي کو من لعبي زاو ازه دي لمخاتي او بحث دو لكو ديانو باسي يزيدوكا کایما گو هندوسي مانګا د پر سیمانګا مانګا مانګا د پر سند 200 ملیون هندستان همو پیروز مقدس مشون کاتب کولان و باست داده داده چی؟ اگه بست کولان اشته بخواه داره او خواه او رو میوانم با اوشتا مبارک و پیروز بود تو بینی لو من باز بکن لو منال به قیمت بازه چی؟ به تو سلمه بچی بیپرستی؟ ولا وقصه چه چه یا؟ ولا وقصه با... اگه داری من دالکانت هم بکنه وام اگه داری مسلمان هم بکنه وام بخواه اللوشتانه دور على أقل تقدير أمانه بالنسان بيان ناس خريجي طنع بذلك نحن أمورده سنة من علاقاني إعماده أسأخذ بك لو أولئك فيرا رياضيات بنيك زائد يك دكادو لو أولئك فيرا كومالاتي بنيك ريز لا دايك وباك ما أمكرين لو أولئك فيرا الدين بنيك قل هو الله أحد لبربكينو يا أخي يا أيها الكافرون إج بذلك لو او دور بو كينو لادين لاسلام لاقران وسنه بيغمبر عليه الصلاه والسلام حسودي من بيدان اگر دس بو ام بگرين ل خوشبختوري نه داني ليمان دور بيخنوها اخواتي اول د دفارينا ولو خاتنا و زانا كان صفات <تصفيق> عبيل و زكاني طلنيني يا ربي خداي ابعفو خد عفو معمك و رحمي بك دين المال ما سلامه بك للمسيبتي ديني دنيا و قيامه دراسكار معمك يا ارحمة الرحمن اللهم ملدو ما خوش باشفاء بورن خوش و ما بنيره يا ارحمة الرحمن زندو ما اصلاح بك جيرا و اسيري مسلمانين اعزاد بك يا ارحمة الرحمن مولاتي ام و مولاتي قرش مسلمان ام ادام بك و خوا بطابة لوشوه نانيك مستضعفن لوشوه نانيك وا عزت و عزار و عشقنزة دبينن خواه مسلمان اللغور مولا همو شوه لكاين ترسر بيخي خداي قورا مدد خوتنا و بنيري ملائكتنا بودا يا ارحم الراحمين دشمناني اسلام لناو بي خواه آل قل جوه كاني شان آمي كوا كفر و زلقود يانو ماسانيات دکن خواه لناو يام بي خواه كم يام بكي سوچ حاكمه في عادل لمسلم من امان داري متبعي پیغمبر ماله بني عليه الصلاه والسلام بسريعه محمد المصطفى عليه الصلاه والسلام حكم ماله نوابكا خو اعداد من بكيتوا ولد دين كي خد من بكيتوا اذا ما لفي لاني دشمناننا حزاني اسلاما في ذلك الذكر لمن كان له قلب او الف سمع وهو شهيد مانين وجين ربنا آتنا في الدنيا الحمد لله ثم الحمد لله ما توفيقي ولا اعتصامي ولا بالله عليه توكلت وإليه انيب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى اazioniحمد كما صليت على الله على Eduardo trong وبارك على محمد وعلى الله محمد كما باركت على الله وعلى الله عalar ivbrahim انك حميد مجيد اما بعد فاوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المدنبة العاصية الغافلة اولا بتقوى الله وطاعته ولجوم اوامره وكثرة مخافته فان التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تبارك وتعالى فيكم وفيكم في الخلق اجمعين ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خشوع استان ذا حكم شرعي باوى برانبر او رب ما نبي قسمنا بيتا ام تنخال ويكم پیوشتا ما مستاکان اوانی درشی اعیم دلیه نوه اللم کتاب کان بطائبتی منظمات و ریخ راوکانی ما مستاکان تر ریخ راوی ما مستاکان اوانی که بناوی اسلامی لسا حکو میدانه کدانه ردیان حبیب و امه قبولی نکن که مخالفی شرعی خواب پیغمبر علیه و سلاح بابا بلانی کم لما کتابی پرورده اعیمی لبن اسلامی لا فيزياء وكيمياء فرسوشتوا با ديني الحاديما نكا أمد صلاة تانية بس لما لما بجواب ورن لما بجواب ورن نراجع قيامات راتان نقرن بجواب ورن بلين أمام مخالفة أو ما مستهيكا أو درس جيتوا أو درس نلع ما بسهم أولا يعني أولا كباسي ديمقراطي وآي ناسي دكا أولا اول آيات حديثة كان ما ورد الإسلامي بانين توا کنه <San> بابا خوال خوال ازیب که باشتونه نب؟ دنیا با پاری او چی کم؟ با رزامن دی او چی کم؟ و مکا و مکا شده و مکا لروج قیامت سرشور بی خدای گو رحمه املاحکوان حفظ گافتن زامان مستان با نایی ملواء موقف شانه بی منظماته کن دشی او بوصله با اوی لایدن دو طلبه کانش من با نای خویرن که گیش نا بس نا دروا واذبا إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره بعدها تجذبوا كفروا بيديني وشركوا أما الشركة شركة كفرة تجذبوا أكل الإيمان أضعف الإيمان أو أبتك داري برنا داري مكينين أو درسي مكينين جالي رابقر أقساشي كربري أما مخالف القرآن والسنتي في عليه الصلاة والسلام أم نجمسوا المعالم لأجولك وديان لأني لدرسي ودانان أما بها دينية قبولهم نية رزاعة اللي ذاكم ساوتا ما زاكم قطابيان موقفتان هبي لو إسلام لو دين كل الراجق يا مالك اظمتني غنبر عليه الصلاة والسلام وشبها لأوال الراب وثن بريد جيمة اللي كفروا بها ديني نقر أقرنا خواد فرمي إنكم إذا مثلهم وش أولي درس كيد ريتوا وش أوقصشا ككتابة كيدانا أو بها ديني بلاو دكاته سيمين لإمتحان أقب سيارة سروحات والعني مدنه اگر بشار لسر آئی ناسی و دیموکراسی ها دولان ایم مدنوه ایم مدنوه ها؟ بزرور ایرازمی و مخالف شریعته سفرد بیداداد جا درابی مدنوه ها؟ چی دلی؟ ده, ده کی؟ باسی ده کی؟ نئ نئ نئ نگ رئی؟ ام ده درزی ام پا درزش لئی نئ نتع نتع موقف و امال روجقی امبود حساب ده که تا مسلمانی عندما تتخلقه لا يمكن أن يخبر الله عليه السلام للمن عجزة ولو زور من لي عجز بينا سبحان الله شرم دكين برامبر خواهي يقول سر من برز بكين شرم دكين لخزمة پیغمبر عليه السلام سيب بكين زور من لي عجزن زور من لي تورونا زور من لي تورونا خوش شوشتان باتخواه شرم دكين ببی بموقف خلوش پیغمبر عليه السلام والسلام برز بباسئه خوی سربزه، گوره، پیسی با ایمانیه، ایمه پیسی من بودینه ها دشتی بکن موقفه هم ریسه هی زنیه لولاته ایمه برعمر خویه تماشا او خلقه بکن اسلام دکه دوره پشتی خوطان تماشا بکن، بزارن تسیده کن ایمه لخی دائنه عمیق وچه طول اقاما لهی قاما لهيزنيا اوه حسابي بوداكين خاني قصر قصورك يا اوه حسابي بوداكين ساركان آخر مار كوم وديل اوه حسابي بوداكين حزبو غروفو فلانكز سراغ لما ترنبي كل احد يخوى لك ترنبي اخوى ايتي اغمبر عليه الصلاة والسلام شكوات لدك بابا يساعد من لما ترنبي تنمسم لقرودة كالجوانا كندرواه بسا دنیا بسا عطاكي بسا بس برزيلي كودا بي زاره دا من موتاو اي كيامت. خلاص نا خلاص قوتاين بي نائي قوتاين د بروجو بي او دا شو فکر بكوا د موقف هلوستا قتانا لو او اسلامه لو او اسلامه او دهنو جوانا ها ام ايلا بتپرستي رزقار کردوها ام ايلا نزاني رزقار کردوها ام ايلا بي غيراتي رزقار کردوها چي هي اسلام فيري ما ينقر درودكاين درو, درو مكه پیغمبر عليه الصلاه والسلام خايگورو حدا فرميد بزيده كن دليد دزيم مكه خايگورو اسلام في مين نكل بي اا شا الله لا تحصوها وااتاكم من كل ما سالتمو اذا دهشته مختابيان بطيبتي شواني دوه روزمان موقيف تنهبي لکه خلک دي کز جوازبن لصفير سيکسي له ټول اگر لگر کومنستو لگر شوعي او لگر بيدينو لگر احزاب علماني فرقت به تو فرقه طبي تو حشمزردكاي اهلي مزغفتي اهلي قراني اهلي سنه بيغمبري عليه الصلاه والسلام دجوازي تبي وشي باسي او موزكد برون الدره مقاطعه بكن مو كيف دا نبي اسامه هزميه بقوا من اندرسمنا منيا من قازاز ما عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للمؤمنين والمينات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموال اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمري لهود والطغاة والبغاة وسائر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم عودا بنا إلى دينك وسنت نبيك ورسولك اللهم اغفر لنا ورحمنا وانت خير الراحمين اللهم اأتي ألف سنة وتقواها وزكيها اخير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسل الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لو كانت دازور صلوات لبيغمبر بدا عليه الصلاة والسلام أقم الصلاة